قُل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم دعاء اذا ما ينذرون ولئما استهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا اننا كنا ظالمين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 فانتم له منكرون ولقد اتينا ابراهيم رشدوا من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون